واعلموا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخزي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلَّا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 امحسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله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 فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يكونوا من المهتدين أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كمن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها, خالدين فيها أبدا إن الله عاده ZANG EN MUZIEK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 أبكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ان كثيرا من الأحبار والرهبان لا الناس بالباطل لا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عند اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ تظلموا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنفسكم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 أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الْآخِرَةِ الدنيا في الآخرة إلا قليل عَذَابًا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غَيْرَكُمْ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 مُسُقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لخرجنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 والله عليم بالمتقين إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أَرَادُوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم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 إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات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 إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبركم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ جنات فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ الله مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أَلِيمًا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الْأَرْضِ من ولي ولا نصير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 فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين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 وَإِذَا أُزِلَتْ صُورَةٌ أَنَا مِنُ بالله وجاهدوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَّ الطول, استأذن الطول مِنْهُمْ وقالوا ذرنانكم مع مِنْهُمْ وَقَالُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وأولئك هم المفلحون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 لا الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا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 قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 يعتذرون إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قد نَبَّأَنَا اللَّهُ من أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم بِمَا كنتم تعملون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 والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هاري فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 واغفروا للمشركين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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأفسهم عن نفسه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 وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله